زي <مترجم> انا المنسكانتي بروح وابكي يا عاني وحدك ملكتي صورة من حناني wahdik malakitii صورة من hanani يا من سكنتي بروحي وكياني وحدك ملكتي صوره من حناني وحدك ملكتي من حناني وسهم الموده حبها رماني وكاس المحبه من عذب سكاني وكاس المحبه من عذب سكاني شوق العقيله شوق العقيله شوق العقيلة هذا aljrali asha tabkh hayali da se هزجيه حور النلجنان ومهزجيه حور النلجنان حدر اصلها ليتقال عدنان زينب اسمها ورد على الاغصان زينب اسمها ورد على الاغصان مش ولاي مش ولاي مش ولاي بحبها يالعلي عشه بخيالي زي انا خصها وبدازه بين العواليم الها السياده بين العواليم الها السياده واللي عشقها نال السعاده بعالي الجنان حققت مرادي بعالي الجنان حققت مرادي ربك فرظها ربك فرظها ربك فرظها فوق العلاني ziye na biye ana acha tabkhayali لبو انت فخر بهالاعادي شعلة بطوله زي انا باعتقادي شعلة بطوله زي انا باعتقادي تلهج باسمها كل العباد يشع ونودها وحبها سدادي يشع ونودها وحبها سدادي نور الهدايا نور ال bidayah nur الهداية hidayah ma dinn ghalid tehli asha tekhayali ziana هذه العقيلة مصدر هدايا نسمتها يا عمي عطر السماية نسمتها يا عطر السمايا وانا انتماي حكمه ودرايات فجر ولاده يشرب فجر ولاده يشرب بغني زي انا بغني زي زياده عاشتك يا لخادم اهل البيت هشام السلامي التوزيع والهندسة الصوتية على الحسناوي